النداء عليهم بهذا الـ بهذا الـ الأمر أو بهذه الجناية التي جنوها التي جنوها وهي أيضاً إشارة إلى وهي أيضاً تفيد التأمين يعني كل من بدل بما هو متمل عليه فإنه عليه الأثر وقوله على الذين يبدلونه أي يبدلون إيش الإصابة يبدل يبدلون الإصابة ثم قال إن الله سميع عليم. الجملة هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. وفائدتها التهديد. فائدة التهديد. وكيف نقول في سميع عليم؟ بعضهم وزع هذين بالسنين. فقال سميع لوصية الموسى. عليم بتبديل المبدل نعم فما رأيكم في هذا وزع الاسمين على الموصي وعلى المبدل فقال سميع لوصيته عليم بتبديل المبدل وعندي أن الأولى أن تجعل على العموم لأن الوصية قد لا تكون مسموعة قد تكون مكتوبة على الموصي قوله قد يكتبها بيد ثلاثة سن فيكون متعلقها العلم وكذلك التغيير تغيير الوصي هل هو يعني لا يكون إلا بغير الصوت ها قد يكون بالصوت قد يقول الوصي مثلا خذ يا فلان عشرين ألفه وما وصيله إلا بعشرة آلاف ريال فيكون مصوتا بصوت موسيق فالصواب أن هذين الاسمين عائدان إلى الوصي والموسي إلى الوصي والموسي فإذا قال قائل ما وجه تعلق العلم بالموسي هو وجه ظاهر لأن الموسي قد يحيف في وصيته فيكون مهددا بماذا بعلم الله. يكون مهتما بعلم الله. <تصفيق> إيه. نعم. قصق في ما ما دام أن ما دام أن التعليل تعقب بدونًا أو أحكام فورها كلها هذا هو الأصل. إن الله سميع عليم. وقولوا إن الله سنعليم هادان اسمان من أسماء الله عز وجل أما السميع فيتعلق بجميع الأسوار كل الأسوار رفيعها وخافرها المفهوم وغير المقبل ما من صوت وإن خفي إلا والله جل وعلا يسمعه وقد تقدم لنا أن عائشة رضي الله وحمنها لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبحانه. قد سمع الله قولا الذي تجادل في زوجها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها والله جل وعلا من فوق السبع السبعات نعم يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها تقنع على إحاطة سمع لا بكل شيء وسبق لنا أن السمع ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إيجابة وأن الإدراك كم ثلاثة تقسام تحديد وتأييد ومجرد الإدراك والإحاق لا تهديد ولا تأييد وعما سمع الإجابة فإنه في قوله تعالى إن ربي لا سميع الدعاء أي مجيبه وقوله عليم العلم من أوسع ما يكون تعلقا من الله من أوسع ما يكون نعم قال السفارين رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يعني من الواجب والجائز ومستحيل شيء والله تعالى يعلم الواجب ويعلم الجائز ويعلم المستحيل أولا يعلم الواجب مثل إيش نعم يعلم ما يتعلق بذاته والصلاة وما يجب له من صلاةه كمان ويعلم الجائز ما يتعلق بالمخلوقات الممكنات يعني كل المخلوقات من قسم ممكن جائز ويعلم المستحيل مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت هذا مستحيل هو مستحيل أن يكون في السماوات والآلهة سوى الله ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان لفسدت إلى غير ذلك ما أخبر الله به عن الأمور التي لا يمكن أن تقع مستحيلة وقوله إن الله سميع عليم علم الله عز وجل كما يتعلق بالظاهر يتعلق بالباطن ولقد خلق الإنسان ونعلم ما ترسلس به نفسه وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروا فإذا آمنت يقول الله تعالى محيط علمه بكل شيء أوجب لك ذلك تمام الخشية منه والخوف وألا يفقدك حيث أمر ولا يجدك هنا حيث نعم الفرق انه يكون خبير في الاختبار في الامور وعند الضواط شيخ بلان. بلان أو فضى فضى أو أولى جواب نعم أنا لا صحيح إيش هو؟ قلت أولى طال نعم هذا صحيح أولى لا قال الإنسان أولى طال مجاوب نعم أني نعم لا إيه لا نعم راه قصتهم رب. نعم لا هذا إذا قلت هل هذا كذا أولى نعم الأول الأول نعم, الأول. نعم. ما. كل, ما. كل لا لا يا أحسن أقول لكل صوت يعني هنا لا أسمعه وأسمعه الله م. كل سنية عند كل سنة بالنسبة لله يعني في, في كل, كل مسموع في كل كل نسبة لا ما يصنع هذا تحصل حسن لأنه لنجلنا سميع لكل مسموع معنى السميع لما يسمع وهي يقول لكل مسموع منه سمع. سمع. سمع. نعم ده ليسمع نقول لكل صوت أحسن لا في صوت يسمع الله نعم لا في صوت يسمع الله إيه ما من صوت إلا يسمع نعم يقول أن الله سلمنا علي فقرنا نقول لمنك ترى هذا أحسن نحن نقول مثلا أن كلام في الشيء نعم لكن هذا أحسن وا وا أفضل قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قوله فمن خاف نقول في من كما قلنا في الأول أنها شرطية خاف في علم الماضي ما بين فتح محل جازم في الشرط وقوله فأصلح جواب الشرط صحيح صحيح لا خط فلقيت معليه الجواب فلقيت معليه فاصلحها معطوفه معطوفه على خط وقوله جنفا الجنف الميد عن غير قصد أو إثما الميل عن قص فاصلح بينهم أي فعل صالح وليس المعنى أصلح الشقاق لأنه قد لا يكون هناك شقاق نعم لكن أصلح في حول الأمر إلى شيء إيش الصالح كما تقول أصلحت الكسرة وأصلحت العيدا نعم يعني فأصلح الوصية ولكن هكذا قال بعض المفسرين لكن هذا القول وإن كان وجها من بعض النقوه لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك أصلح الشقح بينهم إذ أن البيانية ما تكون إلا بين شيء أي ما وقول فلا إثم عليه أي فلا عقوبة وهذا كالمستثما من قوله تعالى فمن بدله بعدما سمع إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم جملة التعليلية للحكم يقول هذا عز وجل فمن خاف من موسم جنفا أو إثما فأصلح بينه فمن خاف من موس تشمل الخوف منه في حياته فمن خافا أن يقع في إثما وحينئذ يكون أصلح لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا أصلح الشقاق لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصل، مثل قال جاء جاء طلبت رجل مريض وقال أريد أن تكتب أوصية، قلت تفضل أوصي، قال أوصيت لبنتي كلانة في خمسين عام، خمسين هنا خفت من إيش الجناح والث. الجنة أو الإثم إن كان رجل جاهلا ها؟ فهو جنة وإن كان عالما فهو إثم إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحب لك نعبدل وصيّن الرئيس فهمتم إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوثه بالله لأ بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبه أبن عم ولا سيما إن كان بينه بينهم شيء من الأداء تجد يحرص على إنه يحصل ماله في بنات مثله أو ما أشبه ذلك نعم هذا ما يجوز هذا حرام فيوصل البنات بالوق وقف يقول وقفت بيتي على بناتي يا رجال هذا موجوس وقفت وقتك ليه على بناتك بعد موت هذه وصية لوالد كانه دوله يبي سن ارامل ما عنده ما حد وعيال عمي حلال مكسل خشب نحن ما قلنا ما ماذا نقول بسم الله جينا ايه نصلح نصلح ما نصلح نسح بينهم ويقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير واضح أما إذا كانت الوصية خافة من موس جنفا بحيث يكون ذلك بعد موته بعد موت الموس اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشاطر فحينئذ تكون أصلحة معناها أزال الشقاق لأنه إذا أراد أن يغيره والموصاله قد علم ما يقول الموصاله يقول الله ما يمكن والورد يقول لا ما يمكن في فيحصل الشقاق فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقضيه الشريعة الإسلامية فلا إثماره تبين لنا الآن أن الآية الثانية كرس من الآية الأولى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذي يمو بالدنور وقوله فلا إثم عليه لماذا لم يقل فلا إثم عليه <تصفيق> <تصفيق> نافية للجنس لأن نافية في الجنس هنا أعم يعم القليل والكثير ثم قال إن الله غفور رحيم <تصفيق> يا الله، يا الله، يا الله. نعم. نعم. نعم. ان ترك نعم. نعم. نعم. والاقربين نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على من ترك كمال كثير نعم تأخذ <توخد> ايش بعد حقا وعن المحتقين لكن هذه الآية خصصت في آيات المواريث هذه الآية خصصت في آيات المواريث تبع الفائدة نعم خصصت في آيات المواريث ثم ورث من هؤلاء فلا وصية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت قوله إذا حضر أحدكم الموت إن قوله معتبع ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يكون أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بمعتبار والموتى يختلفون منهم من يعي ما يقول إلى أن تقضي روحه ومنهم من يذهل ولا يحس بشيء ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا حما للإنسان لقوله الوصية الوصية لوالدين والأقربين، ومنها اعتبار الأقرب الأقرب لقوله والأقربين، ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين، بل هي بالمعروف، ومنها تأكيد حكم هذه الوصية بقوله حباً. ومن فوائد الاتي ايضا ان المتقي لله عز وجل هو المنفذ لاحكامه فقل له على المتقي <تصفيق> ثم قال <تصفيق> ما هو ما تفيد هذا، لكنه تفيد جواز الوصية عند حضور العجل، واللحن حزم لا شك ما دل عليه حديث النومر، لأن سمع ما في الموقف من أثير تحديد رقية المعنى إن لا بدي اني هذا هالظهر ولا منو بلاقي من في هذا الوقت ما على بالنا شو بدي كان انا ماشي هي حديثة حدي أمان هم اللي يقول حبيثة حبيثة حبيثة حبيثة إيه؟ حبيثة القرآن بسنة. ايه يعني يا سنة هي النصف ايه ايه طيب ما يصف لأن هذا مبين للناس مبين وليس هو الناصر. الناسخ الآيال التي نسخه ولكن يرجع لو حارف الآية ولكن نسخ محظم محظم محظم. محظم. <مم>. ما لو، لو نجد مخرج من الآية والآية المواري وجمعناه الآية هذه تجمعناه الآية ما فيه ما فيه لو نجمع لو ننسخ تبع الآية الآية نعم نعم هذه تبع الآية أيه واحد يقول ما فيه مم. ما فيه نسخ لأن هذا وصية لوالديه الطالبين وهذا يقول مثلا لكن لما لما قال من بعد وصية المورث قال من بعد وصية وقال فيها تلك حدود الله فقال من تأبو الله فلما قال من بعد وصية وقال هذه هادئ محددة علم ان الوصية لغير هؤلاء وإلا كانت في وصية لكانت هذه الأنسبة غير محددة ماذا عنه لغير طيب لهما اول غيرها لكن لو اوصى لهم لزاد على هذه الحدود لو أوصمت اللي للزوج أوصت المرأة لزوجها زادت على النصف زادت على النصف والله يقول تلك حضور الله لا لا يبين يبين لا شكله مبين الناس يعني بيل لنا عليه صل والسلام وسلام أن هذه الفرائض أنها نسخت يعني خصصت آية الوصية ما نسخت خصصت ما نسخت الصحيح إنه مبيّن، هم مثلوا بهذا يعني بعض الأصوليين مثل بهذا لأن هذا الحديث ناسف للقرآن والصواب أنه ليس مناسف حتى لو قدر أنه هو مستقل، فليس مناسف لأنه مخصص فقط فالوسيئة خارج عن ناري نعم ما نجد محجد الله في ناري نعم لكن في إيسا هذا موضوع خارج الوسيئة ما تتفق تتفق على قول ميراهب نجد بعد الموت فإذا يكون الوسيئة عادة لأنك تزيده تزيده بعد الموت المهم على كل حال الحديث هذا بعض العلماء يقول إنه دليل على نصف القرآن بالسلم ولكنه ليس بصحيح أولا إنه ليس هذا بنصف بل هو من باب, من باب التخصيص <تصفيق> ثم على فرض أنه نصح فهو مبين لناسخ وليس لناسخ <تصفيق> ثم شكرا وصيح لكل خاطر من تخصيص لعيكم أيها هذا صحيح الوصيح هنا مطلقة لكن قوله بالمعروف مقيد لله فالمعروف نعرفه ما الشرع وما تراب العرف ومن ثوائلها فمن, فمن, فمن بدله قوله فمن خافه فمن بدله بعد سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمعه عزيز اي نعم فيها, فيها لكن هذا هذا السف صامه بالعزيز طيب يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما على الذين يبدلون من الله سميع عليم. بالسفارة من هذه الآيات القرية أن من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما أراد. لقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من بدل الوصية جهلا. فلا إثنى عليه لقوله بعدما سمعه بعدما سمعه ويؤخذ من هذا بل من باب أولى أنه لو تصرف في الوصية تصرفا حطعاً ففقد أنه على صواب فإنه لا ضمان عليه لأنه مولى مولى على التصرف فيها فإذا أخطأ فلا ضمان إذا لم يكن هناك تفريط أو تعدي ومن فوائد الآلات الكريمة تحريم تغيير الوصية تحريم تغيير الوصية بقوله فإنما إثمه على الذين مبدلون فيجب أن يعمل بوصية الموصي على حسب ما أوصل إلا ما سيأتهم إن شاء الله التي بعدها ومن فواعد ذات الكريمة إثّات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم وما تضمناه من الصفة والحكم أيضا الذي هو الأثر فالسميع اسم والسمع صفة وقومه يسمع أثر والعليم كذلك اسم والعلم سفة وكمه يعلم هو الآخر أو الحكم ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة الله عز وجل بكل أمال الخلق لأنها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعدما سمعهم فإنما يثنه على الذين يذكرونه وهذا يدل على أن الله تعالى يسمع، بعد ويعمل، ومن فوائدها الرد على القدرية، الرد على القدرية والرد على الجبرية، ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية، الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. مجبر على عمل ولا قدرة له ولا اختيار وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل لأننا إذا قلنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر والنهي، وصار من فعل ما أمر به أو ترك ما نفي عنه ليس أهلا للمدح ولا للدم السبب لأن الجميع آلة ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء. وكذلك أبطأ حكمة الله تعالى في الجزاء، لأنه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع، ويقيب العاصي وهو غير عاصي. يقيب يقيب العاصي وهو غير عاصي. هل ثوب الكفار؟ ما كان يا خليط؟ نعم. طيب. أنا أعلم كلها أقولها سبعة لسان لكنها لما رجع لي من الدخل نعم أنا... نعم طيب أقول فيها رد على الجبرية لقوله فمن بدله هذا هو الشيء الرد على الجبرية فأضاف التبديل إلى الإنسان فمن بدله فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا تتعلق به إرادة الله ولا خلق الله ما لله عليه إرادة ولا قدره ولا خلق ذلما قدري. قدري. قدري وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب عيهم يقولون إن أفعال العباد غير معلومة لله ولا مكتوبة عندهم أفهمتم هذه الغلات اللي, اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا إن الأنراؤون مستأنر ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله إلا إذا وقع علمه بعد رؤيته أو سمه وجه الدلالة من هذه الآية على رب عليهم أنه أنه أثبت العلم العلم لله وقد قال الشافعي وغيره من السلف فناظروهم <تصفيق> بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حسن وإن أنكروا كفروا مهم القدرية المقتصدون منهم والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون إن الله يعلم أفعال العداد لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا يخلق والله يعلم ومكتوبة عنده. فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم إن قالوا إن الله يعلم خسر إن قالوا إن الله ما يعلم كفر أما إذا قالوا إن الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكريبهم القرآن وأما إذا قالوا إنه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كفروا خصمون نقول هذه الأشياء هل وقعت على خلاف معلوم أو على وقت معلوم ماذا يقولون؟ معلومة. سيقولون على وفق معلومة. لأن من قالوا على خلاف معناه ما علم. فإذا كانت على وفق معلومه لازم أن تكون مرادفة له. وإلا لما وقع. فالحاصل أن في الآية رد على الجبرية وعلى القدرية. نعم. ولاحظوا أن القدرية والجبرية كل منهم غلا في جانب من جوانب القدر. والوسط هو الخي فأهل اسمه الجماعة كما تعرفون يثبتون لله العلم والكتابة والمشيئة مش والخلق المشيئة هي الإرادة والمشيئة والخلق كما يثبتون للإنسان أيضا إرادة منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ويثبتون للإنسان أيضا مشيئة وما تشاءون إلا أن شاء الله ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من نوص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله عبور رحيم هذه الاستثناء من قوله فإنما إثمه فيستفاد منها نفي أو رفع الإثم عن من أصلح في الوصية إذا حصل جنف أو إثم والفرق بينهما سبق في التفسير. الجنف الخطأ من غير القصد والإثم الخطأ في قصد ويستفاد من أنه قد يعبر بنفل إثم دفعا لتوهمه وإن كان الأمر في, نفس في نفسه واجبا فهذه فائدة تنفعكم في كثير من النساء أنه قد يعبر في إثم أو في جناح دفعا عن توهمه وإن كان الشيء أمراً واجبا وهذا أقول إنه يدفع كل في هذا المكان وفي غيره الإصلاح عندما يخاف جنفنا إثم واجب لكن نف الإثم الذي أثبت في قوله فمن بدله بعدما سنه فعنه قال إثم عليه ويرجع الأمر إلى أصله الأول وهو أن الإصلاح واجب ونظيره قوله تعالى فيما سبق إن الصفا والمروة لإن الله فمن حجل أي تعوع ثمر فلا جناها عليها يتطوف بهما يطوف بهما هذا لنفي, لنفي الجناح المتوهم من الطواف بين الصفا والمروة ومثل قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مع أن نقص المسافر لمسافر نكمه إما واجب أو سنة مؤكرة على رئيس الجنهور ومع ذلك نفع عنه دفعا لتوهم إيش الإتم في حصل الصلاة ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن تغيير الوصية لدفع الإتم جائز ولا لا جائز. ولكنه واجب من دليل آخر واجب من دليل آخر مهم من هذه الآية طيب تغيير الوصية لما هو أفضل لا لدرء الإثم ما حكمه ما يجوز. ما, يجوز. ما, يجوز. ما يجوز؟ ما تقولون فيه فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يجوز لا يجوز أن تغير الوصية لما هو أفضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني <تصفيق> إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه يبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير وقال بعض هذا العلم بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل وذلك لأن الغرض من الوصية إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل وكلما كان أقرب فإنه أحب إلى الله وأنفع للموسي أيضا والموسي بشر قد يخفى عليه ما هو الأرجح وما هو الأفضل ثم إنه قد يكون في وقت ما الأفضل غير, الم... غير ما هو الأفضل في وقت آخر أليس كذلك؟ <تصفيق> نعم ونحن أدركنا ما نسمعه من الناس أنه فيما سبق من أحب الأشياء إلى الفقراء أن يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكله، لكن الآن بدراهم، أحب إليه، ومشاريع أخرى أنفع. وقال هؤلاء الذين أجادوا تغيير الوصية إلى ما هو أفضل، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاد تغيير النذر مع وضوبه. لما هو أفضل فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت ونفتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلهاه فأعاد عليه فقال صلها هنا فأعاد الثالثة فقال مو. فقال اسمنا ما شئت أو كلام هذا معناه نعم هذا قال شأنك إذا قال شأنك إذا فهذا الدليل على جواز تغيير الشيء إلى ما هو أفضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت وصية لمعين فإنه لاجل صغير لتعلق حق المعين بها كما لو كانت وصية على أولاده مثلا وصية لأولاده ولا وارث لهم ولا وارث, وارث لهم أو مثل وقف وقفا على أولاده لا لازل أن يغير لماذا؟ لتعلق الحق الغير المعين به أما إذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا أن الجهاد أن نصرفه في الجهاد أولى صرفناه في جهاد. على المساجد فأصاب المسلمين مصابه نعم يضطرون إلى إنقاذهم من الفوع والعري صار صرفها إلى هذا أفضل وأوضل المهم أن الذي نرى في هذه المسألة أنما لا في الوصية ولا في الوقت أنما كان على معين فإنه لا يرسل إلى غيره لتعلق حق المعين به شخص معين كيف تصورنا غيره أما إذا كان على جهة الفقراء والمساجد وطبع الكتب وما أشبه ذلك فإنه لا حرج أن يصرف إلى ما هو أفضل، لأن ذلك أنفع للموقف والموقف وأصلح. كان دار يا شيخ، أم كان دار أو مسجد؟ يعني نقله. كل... كل واحد سواء دار ولا خرج. لا نقله يعني من محله. كل... إذا أرأى أن مسجد ينقله نقلناه. إيه نعم. كذلك المسجد لو تعطل أو أو دار. نعم. كذلك فأنا... المسجد لو تعطل مثلا ور حر الناس عن محله فلا حرج يبيعه وينقله إلى مكان آخر. والدار كذلك والله. وكذلك الدار لغلا على غير معين. نجيب عنه إن إن قرفة أصل بينهم اعتبار ال الأصل. نعم. يغير الولي لأن الوصية لا بد فيها من وصي. فإن لم يكن وصي خاص فالولي العام يقاضي. هذا يكون ولي لا يصل لأنه نعرفه لا الوحن إذا لم يصل إلى هذا فإنه يجب على الحاكم الشرعي أن رمى إليه أمين آمر لا تحل الأوقاف العامة هذا أما الخاصة فشأنه ما لا تغير خاصة لكن الأوقاف العامة لا بد إذا كان من ناضل عليها في الوقت أو الوصية في الوصية إذا كان غيره إما لعدم قوته أو لعدم أمانته فإنه يرمي إليه من يقوم بالأمر ومن فهو إجراءة الكريمة إفتات أثنين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه من وسط وحكم نعم وما تضمناه من وسط وحكم بقول كأن الله أبو الرحيم ومن ثوائد الآية فضيلة الإسلاح بقوله فأصلح بينهم حيث إن الإسلاح الآن صار فيه خير وهو درق الإثن عن الموسى وإزالة العداوة والشحنة بين الموسى إليه والورقه بقوله فأصلح بينهم فلا إثن عليه إن الله رسول ثم نبدأ درس جديد الآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أولا الحضراء بالنداء تقدم أنه يدل على تنبيه المخاطب لامر لشأنه شاء لو اجي عليه منجع يا أيها فكأنه يقول انتبه ثانيا تعليق هذا بوقت يدل على فيه فيه ثلاث خوائد أولا الإغراء بالانفكار وثانيا أن هذا من مختبى الإيمان وثالث أن تركه تربعه نقص في الإيمان أما وتكونه مفيدا للإغراء فلأن منادات الإنسان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فاستوزموا حتى هم على هذا الشيء بسبب إيمانه ولهذا لو أقولك يا رجل افعل هذا هذا يغريك على فعله، وكأنك إذا لم تفعله فاتك وسط حدوده هذا السبب في أنه يجب الإغراء أما كونه مفيد أنه هو مفيد الإيمان فلأنه وجه إلى المؤمنين فكان ذلك من مفيد إيمانه وأما كونه نقصاً كما لو تخلف فلأنه لما خص به المؤمن علم أنه من فصاده وإذا فاتت فصال الإيمان أو فات شيء منها صار ذلك نقصا في الإيمان إذن نخلص من هذا إلى أن الصيام يعتنى به ويكم به كتب عليكم أي قذر والذي فرضه هو الله سبحانه وتعالى الصيام هذه نائب الفاعل خُتب عليكم الصيام فهو نائب الفاعل مرفوح والصيام في اللغة الامساف ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما يعني امساف عن الكلام بدليل قوله فلن أكلم لهم انسيا وأما في الشرع فإنه التعبد فإنه التعبد لله سبحانه وتعالى بفرق المفترات من خلوع الحجر إلى قروب الشمس وقالوا كما كتب على الذين مقبلهم الكافة ذي حجر وتفيد التشفيه ولكنه تشفيه للكتابة بالكتابة وليس للمفتوب كما كتب وهذا أعني التسبيح بالفعل دون من وقع على الفعل هذا أمر مطرد إنكم سترون ربكم كما ترون القمراء إلف البقر التسبيح هنا بالرؤية, بالرؤية هو للمرء بالمرء بالمرء للرؤية للمعرض ماي للرؤية بالرؤية لأن ثابت دخلت على الفعل الذي يأوله إلى مصدر فقوله كما كتب نقول هنا التشكيه، إن مكتوب المكتوب ولا الكتابة بالكتابة، الكتابة في الكتابة أي ككتابة هي، ولهذا نقول ما هنا مصدرية وليست اسمًا موصولا. وقول على الذين من قبلكم منين؟ من الأمم السابقة، يا أم اليهود والنصارى ومن قبلهم كلهم كتب عليهم السحر. ولكنه لا يجب أن يكون تقيامنا في وقت في الزمن وقاله كما كتب على الذين من قبلكم هذا التشبيه فيه فائدة كان لنا الفائدة الأولى تسلية فائدة الأولى تسلية واستأسل بمن سبق حتى لا تقول هذه الأمة إن الله سبحانه وتعالى حملنا آثارا وأثقالا في هذا الصوت لا سيما في أيام الصيف أي وقال إثمئن فالأمر كنتم مسبوقين به ولا شك أن الإنسان إذا ذكر له من شاركه في أمر شاق فإنه يحون عليه. ودليل ذلك قوله تعالى ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مستويسون يعني لينفعكم اشترافكم في العذاب علماء في الدنيا إذا اشترك الناس في العادات، عليه، ولهذا قارف الخنساء يذع يخليها صخب، وما يبكون مثل أخي ولكن يسل نفسه عنه بالتأس، لا تبص للإخوان كون، هنا قبله، ولا يكثر الباقين حوله، على إخوانهم لا قهرت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن يسل نفسه عنه بالتأس لا تبص للإخوان كون هنا قبله ولا يكثر الباقين حوله على إخوانهم لا قهرت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن يسل نفسه عنه فهؤلاء النار ما ينفعهم باستراك في العذاب أن يهون علينا كذلك هنا لما ذكر الله أنه فرض علينا الصيام بيّن أنه فرض على من قبلنا حتى نسمئن ولا نقول إننا هم لنا ما لم تحمل الأمم السابقة هذه واحدة الفائدة الثانية لنا في ذكر في ذكر كلابتي على من سبقنا بيان أن هذه الأمة كملت لها الفرائض كما كملت البناء المتسابع ولا رأيك أن الصيام لله عز وجل من أعظم التضافي أن الإنسان يترك شهوته وطعامه وشرابه أشهى ما تكون إليه لله عز وجل ومن أجل هذا احتص الله ثوابهم بنفسه احتصه النفس فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرين ثالثة إلى سبيني أتضاف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجهدي يد وطعامه وشرابه وشهوته من أدنه في في لا لا أنظر. نقول إن إذا ما العين بين إنه أفرده العين حتى لا نقول منها لما أصابلك عليه. فنقول هذا من العالٍ كل التقالب. هذا عن العين. إيه نعم نعم. هذا مفصول <تصفيق> <تصفيق> ف... ونف... أسف... أسف... على عينه عليه. الآن الناس الذين يشتغل إيران من وحدة ولا نفصل. عليه. كنا سأفسر مقرأ لماذا تباح كل شيء كل منه قلنا سنونا شاء الله تعالى لكن أولا نذكر العباد بأسياء حتى يكون عليهم الأمر وينقاجونه ثمان من أول أمر هل فاحنا نعمل أعصان على المستقرار والمستقرار تبتقون الله عز وجل هذا هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع إنها تبع وإلا في مصالح بدنية واجتماعية وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية أنا لا أقول لا تذكر تذكر لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها لأن هذا يذهب روحا الصيام وهو التعبد لله به فإذا قيل للإنسان أنت إلى سم صار في هذا زوال للفضلات التي في قدن في فترة الطعام وصار في هذا كذا وكذا المفوأة الكبية وصار في هذا أيضا تكير لك بإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك، وما أشبه هذا من أمور نقولها نقول هكذا وننصر أصل الذي من أصله الذي من أجله التبصية وهو تقوى الله لهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وصلاة هذا هو الحكم من الصلاة والتقوى فيه ظاهرة جدا ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتفستون فيما يكون من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم. نعم. والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذة التي هي من مقتضى طبيعة وتحث عليها طبيعة حتى عظيما نعم. فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله تعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنين وهذا هو السر في قوله تعالى لعلكم تتقونه أعمال <تصفيق> مقصودة هنا <مطلع>. نعم. في <تصفيق> نعم. عمل <تصفيق> هذا. نعم. الصواب تقول الله لأن التقوى إذا أُكدت فهي هذه. تقوى الله مثل وتعاون على الفضوة التقوى. وما أشبه. نعم. إيه هم التقوى مالجاه يكون في الإختيار أسمها صيان. في لأن الدهن لما يكون مشيئه تكون أقسى من لا كان يعني غير ذلك يعني ما فيش بدأ إنه يبت على عباده ما جربته يا ولدي الشبع هو الذي يدعو إلى العشر والبطء إلى النوم وغير النوم الإنسان إذا سبع واحد وعشرين ثلاثة خاصة إذا كان الجو حار لا و... هو صحيح يقطع لا شك يقطع هم لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب تأثير يعرفه أرباب السلوك نحن ما نعرفه يعني إلى الماد هقفوا منا إلى الروح لكن على كل حال أرباب السلوك تعرفون هذا فله إصلاحنا عظيم للقلب إذا كان في الحدود الشرعية أنا ما أقول مو تروح في النجوع لو أنكم تبصالون لا كلهم من طيبات على الصلاة ونشكر الله لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتحدث الله، لهذا له فائدة عليه؟ إيه. <تصفيق> إيه. طيب، ثم قال أيام معدودة أيام معدودة أيام هذه محوول بقوله. الصيام لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعله ولا لا هو محمر عينة المالك عمل نعم فعلا. او مع المعك مع, أو مع إن كان في مع ما المهم هو الآن مع الف مع ال فهمت في عملت لقوله أياما. يعني كتب عليكم ان تصوموا اياما معدوده كتب عليكم ان تصوموا اياما معدوده وقوله أياما معدودات نكرة والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب الصيام لما قلنا هنا بقوله معدودات أفادت القلة يعني هذا الصيام ليس أشهر ليس سنوات ليس أسابيع نعم ولكنه إيش؟ أيام. أيام. أيام معدودات قليلة ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيخ جمع القلة من صيخ جمع القلة لأن جمع المذكر السالم وجمع المنق السالم من صيخ جمع القلة يعني فهي أيام قليلة وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبتها ثلاثين يوم إلى ثلاثمائة وستين يوم نعم قليلة نعم ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم أيام معدودة ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم لأن كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعدم لكن قال فمن كان مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعِدَّةٌ من أيام أخرى من سرقية وكان بيع السر وعدة الجملة جواب السر وعدة مبتدا خبره محدود والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى ويجوز أن تكون مبتدا خبر خبرا مبتدا محدود والتاق التقدير فالواجب عدة نعم وقول فمن كان منكم مريضا مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفقه أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفقه ولكن في هذا نظر ووجهه أنه إنما سثني المريض لمشقة الصوم عليه وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم أو يتأخر به البر يعني يقول عليه لكن يتأخر به البر أو يفوت به العلاج كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل أربع ساعات ومعش بالليل. فالمهم إذا كان للصوم تأثيرا على حموضة الله تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر الضرف أو اختلاف في علاج فإنه يجوز له أن النفس أما مريض في في في فرس مثله فرسه وصار معه كسل بسبب وجع الضرس، ولكنه يتحمل الصيام بدون نشء. نقول له أفضل، ما؟, ما نقول أفضل؟ أو كان في أصه شوكة، صار معه بعض الخطور من أجلها، نعم، لكنه لا يشق عليه الصبر. هذا أيضا لا نقول له أفضل، لأنه لا داعي فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل محتاج إلى دليل على هذا التخصيص هم التخصيص مقهوم من العلة وقوله أو على سفر على سفرين ما قال أو مسافرا مع أنه قالت الأول مريضا ولم يقل فيه مرض فلا بد أن يكون هناك حكمة اختلاف التعليم فما هي الحكمة الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الاختيار ولو كان في وسط بلده كما هو مروي عن أنس المالك رضي الله عنه وقال إنه هو السنة فإنه يبحر تماما معنى قوله أو على سفر لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر لو ما خرج صار في سفر حقيقة فإنه على سفر ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفساده فقام خطيب منهم فوق صنبلة فقال إنا على سفر لا بد من زرعي نعم الشاعر قوله <تصفيق> إنا على سفر نعم من كان منكم مريضا أو على سفر، فعده من أيام أخرى. قوله فعده من أيام أخرى. هذه على تقدير شيء محووف التقدير. فأكثرها فعده من أيام أخرى. إيه فأكثرها فعده من أيام أخرى. ثم عده إما أنها مبتداً خبر محووف تغذية عليه ردة. أو أنها مبتدا خبر أو أنها خبر مبتدا محووف تقدير فالواجب عدة أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى مخدا عليكم الصيام كما قلت. هذا التشبيه لأي شيء مستقر تشبيه كتاب بكتاب. إيه. إيه؟ وليس المكتوب المحفوظ لا, لا ما نظيرها او هل هناك شاهد في مثل هذا التقيب ادل على ما قلت اذا أنك تجلس هناك انت القول اللي صلى الله عليه وسلم انكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر، انكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهنا قطعاً التشبيه بالرؤية بالرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء <تصفيق> طيب قوله كما كتب معنى ما مصطرية ما مصطرية نعم ولا تصبح موصولة تابط ما تصبح نعم. نعم صح قوله لعلكم تتقون لعل معناها يا أحمد معنى لعلم نعم تعليم تعليم يعني لا جاء أن تتقون ايامن قرابه كتب ده نقول كتب ده هو كتبه مفهول الصيام مفهول الصيام ها؟ ما اسم دعنه حسن صحيح طاح لا اشد محذوف اللي فعل وش التقدير عليه فعليه, فعليه؟ ايام تفعل نباكر كذا نعم طيب وهنا يحل محله فعل ان كان فعل ماان او ما يحل محله يعني كُتِبَ عليكم أن تصوموا أيام معدودة فهو إذن محور الصيام. شيء من الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أيام معدودة. عبد الله. من أيام من هذه الأيام يعني أو أيام ما ظل الله تعالى يعني هذه الأيام ما في شيء من السنة كناه وإنما في أيام قليل بالنسبة لهذه السنة. إيش الحكمة منها؟ لسنا بينه هي ما توافق. نعم مع... تخفيف على العباد. صح تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أيامًا، أسأل لماذا عبر بأيام. يقول هذه من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقبل. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة، أو ما هي إلا ليالي قليلة، ما أشبه ذلك. طيب قوله فمن كان مريضا او على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر هل المراد مطلق المرض صح نعم هل المراد مطلق المرض نعم اي مرض أي أي أي يكون اي مرض اي مرض يكون اي مرض اي مرض يكون طيب في الاخر هو ظاهر القول هكذا ولكن صحيح هنا في ذلك ولاكن المراد ما هو المراد نعم المراد إنه هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام أو يتأخر معه الشفاء مم. أو العرض اللي تتأخر عطلة حسن زين وهذا الحكم وهذا التقييد الذي قيل به ظاهر يأخذ من العلة من العلة والحكم تمام قوله تعالى أو على سفارين ما هو السفاح السفاح قمنا له لا قمنا عندهم على سفر ما معنا أو على سفر طيب ما خذنا على سفر فوره أو على سفرين السفر جاء في القرآن وفي السنة وجاء في القرآن بلق أو على سفر وبلف وإذا ضربوا في الأرض وبلف وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمن لهذا السفر لا مسافة ولا زمن ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان وليس هناك في عهد الله صلى الله عليه وسلم هناك سمساحون يمسكون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون يعني بحيث حبة رمو تفرق بين المسافر وغير المسافر اللي من دون الحبة غير مسافر، واللي من وراها مسافر هذا يقول شيخ المسامة ما هو واضح ما أورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فيما السحيين يعرفون هذا التقدير بهذه المسافة وهذا صحيح كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن لم يقيد بزمن ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة ما هو السفر أم يحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف الشيخ الأسلام رحمه الله له قائدة معروفة وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يخده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرض فما تعرفه الناس فهو انطبق عليه الخطر وذكر منه السفر قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر وما لا فلا وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا فصر وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فراسة في حديث أنس المالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراس الشك من شعبة صلى ركعتين <تصفيق> قال فعلى هذا يقول مدام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها نأخذ بها ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقع فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه باب أولى لا. لكن إذا خرج أقل ولكنك إذا تعملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك ما الحديث يدل على أنه لا قص فيه لأنه يقول إذا خرج ثلاث إذا خرج فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قص فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراصة أيهما أحبط ثلاثة فراصة ثلاثة ثلاثة فرصة لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه ستة عشر فرصة يرون المدة فسافة قصر ستة عشر فرصة خمس فما بلغها فهو قصر وما دونها فليس بقصر وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بي شرع فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان رسول عليه الصلاة والثلاثين صليك أراكتين قصر وما دونها محل شك والأصل مش الأصل الإتمام الأصل الإتمام فيتم وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل الرجل خرج بنوزها ثلاثة فراسة ورجع من يومه، فإنه لا يعد مسافر، حتى بالعرف لا يعد مسافرا، فلا يذكر له حكم السفر، لكن لو أن رجلا خارج ثلاث فراست وأقام مدة في هذا المكان، فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرف، وقول سبحانه وتعالى أو على سفر التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض قال من كان مريضا وفي السفر قال أو على سفر ما هي الحكمة قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة تكون له حال تشبه الإقامة مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئن مستظل نعم فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر لكنه إيش لكنه على سفر مانيته الإقامة مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فإنما قال في مكة. تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة وقد أفتر حتى أن سلك الشح، كما في حديث عبد الله الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في في بلد مشوَّع تبر، كان هو مقيم، هو مقيم على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفر، ما نيته الإقامة؟ نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة حاجة بمقدار حاجته ثم يرجع فهنا نقول إنه على سفر هذه فائدة فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان وهذا متهيئ يهيئ عفشة يحمل متاعه ثم أشبه ذلك يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة إنه من السنة لكن الحديث هذا فيه مقال عنه لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفتراً أصبح مفطر وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر لأنه لم يدخل في العبادة في أصلا لكن نجمه أهل العلم ومنهم الأمث الأرض على خلاف هذا القول على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا؟ والصحيح أنه يفتر بطلالة السنة على دائم وقوله على سنة فعدة نعم لا تفكر الله ما لا تفكر الله لا تفكر الله هل يفتر إذا تأيّر إذا إيش إذا تأيّر لا ما أرى هذا لأن حديث فيه مقال إن سنه شيء والأصل وجوب للصد والحمد لله إذا خرج ما دام إذا خرج له أن يفتر أن يخرج صائما وإذا شاء لأنه ف... قد يتأخر السفر مسافة فارجة ربما يتأخر خصوص الوقت من الآن لأن الآن الإنسان مربوط من سفر الأسفار الأول واحد يحمل بعيده يمشي لكن الآن خصوصا بالطائرات مربوط بغيره طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام الأخر. فعدة معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محدوف وهو فأصله فعليه عدة وقال وقاله الظاهر إنه لا تقييم لأن الأصل عدمه فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى ففرضه عدة من أيام أخرى فلو صام لم يجز، لو صام لم يجز، لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخرى أخرى أي مغايرة لهذه الأيام، فعليه لو صام لم يجز، وهذا القول لولا وجود السنة لكان قوياً لقوة تعليمه. ولكن السنة تبينت أن الآية لا بد فيها من تقديد فأفطر وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة في حضغة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد كان عليه الصلاة والسلام صوف رمضان كما في حديث هذا الجرد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتق الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواح في, في, في سفر في سفر فهذا دليل على جواز صمي السفر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل فدعا بقدح من ماء بعد بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه وأفضل أتنينها فهذا دليل على إيش على جواز الصوم في السفر وهو الحق وهو الحق وليس بواجب والحمد لله نفطر جواز هذا الشيء جواز الأخطار في أثناننا وفي تأذي عجزة فار أثنان في أثناننا وقوله فعدة من أيام أخر أيام ما قال من الأيام الأخر أيام نكروا فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا يجزي يعني أيام نكرة أخر بمعنى مغايفة من أيام أخر وفي إن شرح نتعرض الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر فعدت من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له كأن هذا هذه كأنها تفصيل لقول كتب عليكم الصيام وأن الصيام على المطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم والصوم خير له صوم خيوي وقالوا على الذين يطيقونه الطاقة في معنى القدرة أي يقدرون عليه هذا هو الصواق كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعض أهل العلم يطيقونه أن يبلغ الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم حتى يصبح شاقا عليهم فمعنى يطيقونه يطوقونه أي يتكلفونه ويشق عليه وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية وعلى الذين لا يطيقونه وهذا القول أضعفه لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي الله يقول يطيعونه وهذا يقول لا يطيعونه وهذا تفسير لطيب غدة ولا يستقيم أما من قال يطيعونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشفع يشفع عليهم فهذا له وجه لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه يدل على ضعفه بل وراه الاعية أيضا يدل على ضعفه لأن قوله في آخرها وأن تصوم خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام وأنه خطب به من يستطيع وحدي السلامة بن أكبر في أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويفتدي ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر الذي من في القرآن وهذا هو أقل الراجح إن معنى يطيقونه أي يستطيعون فيدياتهم فيديا هذه خبر ولا مبتدا خبر مبتدا لا لا مبتدا مبتدا مؤخر, مؤخر خبره على الذين وعلى الذين يطيقون وعلى الذين يطيقون وقول فيديا أي فداء عن الصوم يبتدي به عن الصوم والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مخلق به هتفتي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين فدية وقوله طعام هذه أغف بيان لقوله فدية لأنها تبينه هذه الفدية طعام مسكين طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة يوزع على الأفراد يعني عليهم لكل يوم طعام مسكين وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم ويدون ذلك الطراعة الثانية في الآية طعام مساكين طعام مساكين عرفتم مساكين جمع فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جمع لابد أن يكون جمع وقوله فدية طعام مساكين فيها قرارة عندي نشوف الأقرارة <تصفيق> أولى فدية طعام مساكين فدية طعام مساكين اختلفة نقرارة ليه في المصحف فشوفوا فدية <تصفيق> طعام الإضافة وجم <تصفيق> <الجن تصفيق> مساكين فدية طعام فدية فدية فدية, فدية. فتية طعام مساكين. هذي واحدة. ترعة الثانية. فتية طعام مساكين. توافق اللي بال بالصحف اللي أنها بالجمع. نعم. اللي أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث ترعة. فتية طعام مساكين. وهذه من من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما أقول خاتم حديد، أي طيب، أي من حديد، فدية فدية طعام، أي فدية من طعام مساكين، طيب، أما اقتراح ثانية الأفلاج نصحف فدية طعام مساكين. وهي على في مصر، فكون طعامه أطيب، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس، وأنه موزع على الأفراد، وأن المراد فيديون لكل يوم مسكين، وقوله طعام مساكين طعام، وين نوركم؟ لا ما في. وين قدره؟ لا. ها؟ وين جنسه؟ ها؟ نعم جنسه صح؟ ايه جنسه صح زي لكن نوعه لم يبيض ولا قدره اذا نرجع إلى مسمى الطعام إلى مسمى الطعام فما سمي طعاما كفى فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتاء على شاطئ البحر يأكلون من الطيور ومن الأسماك وش يصير الطعام لا. أسماك لا. لا. لا. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة وكنا الطعام لا. ذرة إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير لا يطعمون الشعير ما يجزي ما يجزي هتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة هم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم صنف خمسة أسماف فقط خمسة أسماف وهي البر والتمر والشعير والسبيب والآخر نعم لكن الصواب عمو الآية ما سمي طعام فهو كافي المقدار المقدار لم يبين مقدار لم يبين وعلى هذا لو غدت المساكين أو عشأهم أزأهم أزأ ولهذا كان أنصب مال فضيل الله عنه رحمة كبيرة صار يصنع طعاما يدعو إليه ثلاثين مسكين ويكفيه هذا عن عن صوم رمضان لأن لا أطلق طعام و وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدة من بره أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من بره. طيب ما دليله على نصف صاع؟ دليله على نصف صاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكابي بن عجرق قال لكابي بن عجرق حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم أذن له بحلق حلق رأسه وهو محرم قال له أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب لكل مسكين نصف صعب قدتوا بالكم قالوا فهذا التقديم من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن اللي في القرآن ففجة من صيام أو صدقة أو نصف نصيام أو صدقة أو نسك فمن قال إن الآيات المطلقة تحمل على هذه الآية نعم مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحت الرقبة على الآية المقيدة في مؤمنة قالوا فحملوا الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة بالقدر، القدر لأن حقيقة القدر وصف الواقع فأنا إذا قلت عندي بره قدره عشرة أسواع وصفته إلا لا نعم. ها وصفته كما لو قلت عندي بره طيب قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام نعم إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد وأما, وأما دليل المرد من البر فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى إلى نصف صاع لكن أبو معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في نسلة الفطرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة وقيد و من تمر ومن شعير كما في حديث عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم دكات الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وابو سعيد قال فرض قال كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والذبيب والاقل نعم القرماك لانه قياد رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل جدا ما كان طعامهم الان ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الكطرة وعلى هذا فنقول إذا الذين قالوا بأنه يجزء المد أخذوه من فعل معاذة رضي الله عنه أخذوه من فعل معاذة رضي الله عنه طيب الرز ما تكون فيه أيلحق بالشعيد أم بالبر بره. بره. لا إلا الذين الذين ويقولون مد بر أو نصفها من كمر أو شعير لا يوجد شعير رخيص ايه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولى بعض لسهولته سهولته أسهل من البر أولى أسهل وأكثر فيما أضيب لا كلهم متوسط هل <تصفيق> لا مشوه الآن إذا حطيتك مد من من, من الرزق في جدل وتبخته كم يصير من مد؟ يصير من مد، يصير من مد أكثر من مد نعم لكن حط لك حب من البر ما يشبك هذا الشباب وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ ثم هو ما يحتاج إلى مأونة هذا الأرض البر ما يمكن تأقلي إلا أنت طاح وعاجم هذا لكن هذا صالح موجوده أطب بس ما شيء زين نعم بعض الأماكن اللي لاي الإنسان ينتفعوا بالأنواع الأطعمة اللي <تصفيق> حتى أرذب من البر ما ينتفع <تصفيق> وش البر ها وش ينتفع ينتفع بالمال ووينده كروش يعني كروش يعني انتفع بها هو الأكل عنده ما وشبيه يعني انت لا تجد مساكين في المكان محسن. أهم ما يكون الأكل ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع أنسة العلم يعني إنسان مثلا في ليس في بلد غريب مثلا في بلاد أجانب وكذا ما يجب فقراء يعني يحيون كيف يفضي يعني هل يبيعطن مغرشة ينطع يستحول ما يعتن مغرشة طعام ما هو اي بقى ادور عليهم مجد أدو علي الفقراء ادور تعالوا اللي اقل اقل ادمي ياكو وش احسن دعوه شوف قالين يعني طيب افرط يا سيدي قال اهل بلد تقديم لانه ياك يا سندس اصلا يعني الشيخ الاسلام يرى انه يجوزني يطعم طعم خبز أي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ لا لا غير المسلمين لا اريد هو شو عليه مجد في ناس في في بلاد يعني يعني مثل عاري مثل هذا مثل نقول مثل الذكاء تدفعها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين محتاجة توكيل أحد الطعام والبواط العمل واللوث يبقى عليه أولًا نظن نحبيه أصلًا عن كيف كيف الطعام والبورو أيه ليس الأرض كبيرة من جهة شيء كذا الطعام والناس أيه هذا نظن الطعام عن علم نحبيه من شويات كان عنده المهم م. انه بالنسبة للطعام العام طعام العام لا شك هذا ينفعل ما يوحد منه اثر انس القضاء ثلاثين يوم لا, لا يحمل على إنه, انه الشهر اللي كان يطعمبه ثلاثين يوم هل اكثر تسعة وعشرين لا ما هو على كل حال موضوع عالق ما تماما ايه مضادق وجود من عارف قصة يعاب إطلاق هنا مقيض للإنسان ومن راجع من هنا أيه أيه نكون الطعام في الطعام الحديث يعاب من عودة على آية اللي أظهر لي أنا في مساء الطعام إن المطلق يبقى على إطلاق المطلق يبقى على إطلاق يعني آية الفدية في في الحج لها لها أبدال, أبدال رفيعة وهي النسب مثل فالنسوك لا شك إنه يطعم أكثر من عشرة مساكين. فالظاهر والله أعلم أن توقع هذه على من هي عليه على إطلاقه. وقوله تعالى مساكين أو مسكين. ما أتى قراءته. به من لا يجد شيئاً لا يجد شيئاً يكفيه لمدة سنة. فيدخل في هذا التاريخ يدخل فيه الفقير وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا فالفقير أسوأ حالا من المسكين أشد حاجة يعني. الفقير هو الذي لا يجد النص والمسكين هو الذي لا يجد الكل. يعني يجد النصد لكن لا يجد الكل طيب أغضام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له طيب في كثير يسألوا عن هل يعني يجزئ أيام جنلة واحدة يعني 30 يوم يجزئ بينهم في يعني نهروبهم دفعة واحدة أو لشخص واحد لا لشخص واحد ما يمكن لأنه جمع من كثير من الناس يشقوا عنه يدور كل يوم على مسكين ما لا لا ممكن لأسفل يعني ممكن يشوف مثلا ثلاث بيوت أو بيوت فيها هذا العبد فيه أو فرضا فيه بيت كبير مثلا هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية هذا بيت عمال فيه ثلاثين فقير كلهم فقراء نعطيهم نطبخ لهم طعام ونرسلهم لا كفيه يا شاك واذا تشوق إن الطيب ها تجي مشكلة العمال ما <تصفيق> لا فيه فيه في في أماكن شيخ عندنا من الناس لا يكون ملاذين بالمرة. والله إحنا لكن أصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة هو أنه نصلي إلا إذا تبين.